والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربتا في قلوبهم إلا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم